شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إما نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وَلَقَم نَظْرََتَ وَسُرُ وَجَزَكُم بِمَا صَظَرُ وَالْجَزَون بِمَا صَبَرُون جََّتَحَريرَ مُتَّكِئَ فِيهَا عَلَ يرون فيها شمسًا على زمهرير ودانية عليهم ظلالها وذللت وذللت قطفها تذليلا